والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة وانتر ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب الموربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان 124. بينهما برزخ لا يبغيان 125. فبأي آلاء ربكما تكذبان 126. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 127. فبأي آلاء ربكما تكذبان 128. 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. كل من عليها فان 126. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 127. فبأي آلاء 117. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأش فبأي آلاء ربكما تكذبان 118. لكم أيها الثقلان فبأي آلاء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 الذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس ثلاثه تصرا فبأي آلاء ربكما تكذبان 117. وشقت السماء فكانت وردة كالدهان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذلك 122. فبأي آلاء ربكما تكذبان 123. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 112. يطوفون بينها وبين حميم آن 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. ولمن خاف مقام ربه جنتان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 117. فيهما من كل فاكهة زوجان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ ذَا تَرَبِ أَيَّى آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمْ نَقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجاب فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان دون ما جننت فبأي آناء ربكما تكذبان مدحمة متى فبأي آناء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 اسم ربك ذي الجلال والإكرام